121. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 123. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 121. وكانست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم, أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون 122. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رأها تهتزك أنها جان ولا مدبره ولا مدبره ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون 112. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم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 قالت نملة تني يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها 119. وقال رب أَنْ أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 111. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فما كت غير بعيد فقَالَ أَحْقَقْتُ بِمَا لَمْ تُحِقْ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبِيلٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزينا لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض 117. ويعلم ما تخفون وما تعلنون 118. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 119. قال سننظر أصدقت أم كنت من 124. إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون 125. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وقتوني مسلمين؟ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد 113. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وَإِنِّي مُبَصِّلَةٌ إلَيْهِ بِهَدِيَةٍ ثَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِذْنَنِ بِمَالٍ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 ولا نخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون قال يا أيها الملاء أيكم يأتيني بعرشها قد لا يأتون مسلمين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 فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ لِيَدْلُ وَنِيَّ أَشْكُرُ أَمْ أَثْخُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا لَنَظُرَ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ قَلَمَ مَا جَاءَتْ قِيلَ أَهَانَكَذَا عَرْشُكْ قَالَتْ كَأَنَّهُ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنْتُ 117. وَصَدَّهَا ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين 118. قيل لها دخل الصرش فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن قال إنه صرح ممرد من طوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 111. ولقد أرسلنا إلى ثمود صَالِحًا صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون 112. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون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 126. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا, ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون 127. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عَاقِبَةُ مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون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 117. بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 119. فأنجيناه وأهله إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ قُلِ اللَّهُمَّ اعْبُدْنَا وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى 111. أه الله خير أم ما يشركون 112. أم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله هم مع الله بل هم قوم يعدلون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 111. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته 112. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون 113. يبدأ الخلق ثم يعيده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 114. وما يشعرون أيان يبعثون 115. بل ادارك فِي في الآخرة 116. بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا لا مخرجون لقد اوعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا ان هذا الا اساطير الاولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين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 121. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين 122. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم 123. فتوكل على الله إنك على الحق المبين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 111. ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون 112. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون 113. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار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 111. وأترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 112. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء فله خير إنها وهم من فزع يومئذ آمنون، وما جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟